قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقَرِّ عِينَ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَهَلَنُكْلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا هَاتَاهُمْ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 والسلام علي يوم ولنت ويوم موت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مروى ما قول الحق الذي فيهم ترون ما كان لله أي أحد تخدمه ولد سبحانه, سبحانه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 الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض من عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال الأبي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 يا بتي إني أخاف أن مِنَ عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم لأرجمنك وهجرني بليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عساء اللّا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّمْ جَعَلْنَا نَبِيًا وَهَبْنَا لَهُم مِّرْحَمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدِيقٍ عَلِيٍّ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا هارون نبي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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم, من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم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 قناه من قبر ولم يكن شيئا فو ربك لا نحشرنهم والشياطين ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم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 كَانُوا اَضْعَفُ جُنْدًا وَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ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 بِرِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّادِ وَكَمْ أهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا